جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البطير له مقاليد السماوات والأرض يبتط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم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 ولو بَتَطَّلَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَرَأَكِ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَطِيرٌ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا يَنْشُرُ رَحْمَتَهُ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 وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ وَمِنْ آيَاتِهِ جَوَارِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلِمَنَّ رَوَاقِدَهُ عَلَى ظَهْرِهِ إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ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 ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور وَمَن يُظْلِمُ اللَّهَ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِن بَعْدِهِ وَتَرَضَّى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأوا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إلَى مَرَضٍ مِن سَبِيلٍ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا قَاشِعِينَ مِنَ الْدُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَبِيْثٍ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 وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ لِلَّهِ وَالْكُوْسَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهْبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَّهُ وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ الْذَكْوُرَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرًا نَوْرًا إِنَّهُ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءَ عَطِيْمًا إنه عليم قدير وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو مورا إعجابا أو يرسل رسولا أو يرسل رسولا فيوحى بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روح من أمرنا